فن كَانَ عَدُ للِلانِ وَمَلائكَةٍ وَرُتُ لِه وَجِرلَ وَمكَلَ فَإِنَّ ذُول للِكَاتِرِي لنن كَانَ عَدُ لللي وَنَلائكَك مرتُ له وَجْرِيلَكَلَ